آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب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 وجادنوا بالباطل ليُدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلماء فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين سبيلك وقيم عذاب الجحيم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 ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَتَذَكَّرُ إلَّا مَن يُنِيبَ فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رفيع الدرجات رَفِيعُ الْدَرَجَاتِ, رفيع الدرجات, رفيع الدرجات يُلْقِي مُوحٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ لَا يَخْفَى عَنِ اللَّهِ لَا يَخْفَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوما آزفا إذ القنوب لدى الحلاجر وأنذرهم يوم الآذف إذ القلوب ندى الحناجر إذ القلوب ندى الحناجر كضمئن ما للظالمين من حبيب ولا شفيع ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كتاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون دروني أقتل موسى واليدعو ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عث بربى وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه أتقتلون, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 تَمَنَّيْنَا نَصْرَنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ضَارِبُونَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيَكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا إِلَى سَمِينٍ رَشَادَ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 كأنما ما نفع من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به إذا هنك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يطل الله من هو مسرف مرتابا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقتا كبر عند الله وعند الذين آمنوا فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباب وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطني عائلا إلهموسا وإنني لا أظنك كاذبا وكذلك زلكن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تبابا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادَ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكل أو أنثى وهو مؤمن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 وَأَنَادُوهُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَذَكُرُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 يَقُولُونَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَالْآنَ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَنَا الْعَدْلَ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إن نا لننصر رسلانا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يفعل من معرضهم ولهم اللعنة ولهم سوء أداء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 وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا, إلا كبروا ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إن إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنكار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ياقوم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلا هو لا إله إلا هو فأن فأن توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو, هو الحي لا اله انه فادعوه فادعوهم مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما لما جاءني لما من الرّبعين وأمرت أن أسلم لرب العالمين، والذي خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكون شيوخا. منكم من يتوافى من قبل ونتبنغ أجنم وسنع ولعلكم ولعلكم تغنو هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له قو أَلَمْ تَرَ إِنَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ والسلاسل والسلاسل يسحبون الأغنام في أعناقهم والسلاسل، الأغنام في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم.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 كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمح والمتكبرين وَأَعْدَى اللَّهُ حَقَّهُ فَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الْمَنْدِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَا من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَا لَنْ قَصَصَ لَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منا ومنا تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم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 فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا فرحوا بما عادهم من العلم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا وحده وكفرنا بما كنا قالوا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 وَخَاسِرًا هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ